لا ي س أ ل عما يفعل وهم و ي س أ ل و ن أ م اتخذوا من دونه آ ل ه ه قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون الحق فهم م ع ر ض و ن وما أ ر س ل ن ا من قبل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 كذلك نجزي الظالمين أ و ل م ير و الذين ا كفروا أ ن السماوات و ا ل أ ر ض كان تارتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ء وجعلنا من الماء من كل شيء حين أفلا شيء حي ي ؤ موسوعه ن ج النابلسي أن تميد بهم للعلوم الاسلاميه ف ج ا ب ل ل ع ه ت د و و ن ن ج ع ل اسماء ا ل س ق ف الله م ح ف و ظ م عن آ ي ا ت ه ا م ع ل ح و ن ى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 بل ت أ ت ي ه م ب غ ت ة فتبهتهم فلا يستطيعون ردا ه ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم, بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من ي َ ك ْ ل َ أ ُ ك ُ م ْ بالليل ِ والنهار َََِّ من َِ الرحمن ِّ بل َْ هم ُْ عن َْ ذكر ِِْ ربهم َِِّْ معرضون َُِْ أ َ م ْ لهم َُْ ا ل ِ ه َ ة ٌ تمنعهم َُ من ِْ دوننا َُِ لا ي ي س ت ط م و ن نصر ن أ ف س ه م و ل ا ه م م ن ا يصحبون ب ل م ت ن ا هؤلاء و ب ا ه م ح ل س ط ل ل ع ل ي ه م ا ل ع م ر أ ف ل ا يرون أن ن أ ف ض ا ت ك ا ل أ ر ض ن ن ق ص ه ا م ن أ ض ر ا ف ه ا أ ف ه م ا ل غ ا ل ب و ن ق ل إ ن م ا أ ن ت ر ك م ب ا ل و ح ي و ل ا يسمع صم ا ل د ع ا ء إ ذ ا م ا ي ن ت ر و ن و ل ان ت ن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 وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذابا الا كبيرا لهم لعلهم إ ل ي ه يرجعون قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين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 و أ د خ ل ن ا ه في رحمتنا إ ن ه من الصالحين ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له, فاستجبنا له فنجيناه و أ ه ل ه من الكرب العظيم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 سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إ ذ نادى ربه رب لا تذرني فردا و أ ن ت خير الوارثين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 آية ا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ر ه م ب ي ن ه م كل إ ل ي ن ا ر ا ج ع و ن